بسم الله ابدا كلامي والصلاه والسلام المضلل بالغمام محمد رسول الله إن نهائي فاسمعوني ان اخطات فاعدلوني يفنى كل ما في الكون ولا يبقى الا الله إني قائل فاسمعوني إن أفطأت فعدلوني يفنى كل ما في الكون ولا يبقى إلا الله الشباب قد تأنف فالمذكر كالمؤنث إذا قلت فلا أحنف أمرهم لا يرضي الله الشباب قد تأنف فالمذكر كالمؤنث إذا قلت فلا أحنف أمرهم لا يرضي الله بالحياء تاركات كسيات عريات آهن آهن قلب آه والنساء كسيات في بالحياء تاركات كسيات عريات آهن آهن قلب آه أبدينا زيناتهن وإذا كلمتهن قلنا تقدم والله الله تركنا ديارهن أبدينا زيناتهن وإذا كلمتهن قلنا تقدم والله حقا حقا إنه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 جهنم فلا يغور مسلم مؤمن حقا بالله مسلم مؤمن حقا بالله مسلم مؤمن حقا بالله